والطور وكتاب مستور في رق ميشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن ك لواقع ما له من دافع يوما تمور, يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دع عن هذه النار التي كنتم بها تكذبون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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلَاتِنَّ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوا حَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور نعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما أَلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّمَرِ إِلَّا بِمَا كَسَبَ رَهِنٍ كُلُّمَرِ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 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر سماء أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارق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 امْيُرِيدُونَ كَيْدًا كيدا؟ فالذين هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وإن وروا كسسا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعفون فذرهم حتى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 يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم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 No you no, no.